مهدينا مذهل طور سناك مهدينا مذهل طور سناك جاءت السماء على ضراح علاكا لما تنفس صبحك احتفت بي زمر الملائكه تنتقي مراكا وجدتك شمسا نشرت انوارها فغدت كواكبها تطوف مدى مكان الشاعر علي كويل تاروتي حبيبي انت الذي انت الذي وهب الزمان ضيا لولاك صاغ يا لولاك اتعبت كل العارفين افصحوا كل الشمو كل الشمو يصعدون سماك يا كعبك العشق التي حجت لها وتلبيات هواك ترنبي عين الحب بين طلوعها شوق ينادي شوق ينادي سيدي لهواك نحن الاسارى إقتادنا حب الاله بالله فك قيودنا بندعاك فك الحوادرنا فقد طال المدى فمتى لنا يا ابن الهدى ان نراك